واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إِنَّا نحن نحيي ونميت وَإِلَيْنَا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير